السلام عليكم تكلمنا فيما سبق في بدايات سوره عبس وتولى وصلنا الى قوله تعالى كلا انها تذكره يعني ما مضى من قص من قصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه الاعمى ومع صناديد قريش هذه تذكره لكل من يعمل في الدعوه الى الله تعالى الا تنشغل باحد دون احد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 وهم كرام وهم برره والبر هو الخير الكثير ولذلك يقال مثلا هذا من أعمال البر يعني سقي الماء وإطعام الطعام وكفاله الأيتام والإحسان إلى الناس وغير ذلك من الأعمال الصالحة هذه كلها من أعمال البر فسميت سميت ملائكة بررة لمحبتهم لعمل الصالح قال الله تعالى كرام بررة ثم التفتت الآيات إلى الإنسان المعرض الذي يقال له آمن بالله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 هل خلقة من الذهب ومن الفضة ومن الحديد والألماس من أي شيء خلقة من نطفة خلقه فقدره يعني خلقه أول شيء نطفة الحيوان المنوي يتحد بالبويضة عند المرأة ثم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 التي يخلق منها تكون هي مثل البذرة التي يخلق منها الانسان فأنشره يعني خلقه مرة أخرى ولما ينفخ في الصور يقوم من القبر فانشر فذكر الله تعالى بعد ذلك وقوع القيامة وكيف أن الله جل وعلا يحاسب العباد نقول نذكر لكم ذلك إن شاء الله في حلقة والسلام عليكم